إِنَّ الله مع الذين اتَّقَلْ وَالَّذِينَ مُنْ مُحْرِينَ الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المات الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين ورب الخلائق أجمعين إله الأولين والآخرين أحمده سبحانه حمد شاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدي والذي آدم أجمعين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده وسن بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين مع منزلة القبض من منازل إياك نعبد وإياك نستعين والذين أكده ابتداء أن الألفاظ والمصطلحات يتعامل معها بالعدل والإنصاف وبالنظر إلى المعاني والحقائق فقد يرد لفظ لم يرد في الكتاب والسنة ولكنه يراد به المعنى الصحيح وأهل السنة والجماعة يقبلون المصطلح المحدث بعد التفصيل فيه فالفناء والقبض والبسط وبعد البسط السكر يعني الهروي الهروي عد السكر من منازل إياك نعبد وإياك نستعين وبالطبع هو لا يعني السكر المحرم بالخمر التي تذهب العقل ولكنه يتحدث عن نوع نشوة تصيب العابد تصل به إلى مرحلة السكر فيسأل ويستفصل فهناك مصطلحات وألفاظ محدثة بعضها واضح في أنه في النفس منها شيء مثل السكر وبعضها كالقبض والبسط التي سوف نتحدث عنها الآن يستفصل عن معانيها ما المراد بالقبض وما المراد بالبسط الهروي بدأ المنزلة بقوله جل وعلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا اعترض ابن القيم رحمه الله على الاستدلال بالآية إذ أن الآية في الظل الحسي وأولها لم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا فقال أين قبض الظل الذي هو آية داله على كمال قدرة الله وعلى كمال حكمته وندب الله العبادة ألم تر إلى ربك وقد رددنا على هذا في قول الهروي في منزلة المعاينة ألم تر إلى ربك وابن القيم كان يقول أن هذه الرؤية هي رؤية الأبصار للوصول إلى قدرة الله وللنظر في بديع صنعه سبحانه وهنا أبعد الهروي الاستدلال بقوله منزلة باب القبض ثم قبضناه إلينا قبضي يسيرا يقول ابن القيم ألم تر إلى ربك كيف مد الظل؟ في هذا في هذه الآية ندب الله العبادة إلى رؤيه صنعته في الكون وحكمته وقدرته والظل فرد من مخلوقاته طيب وهذا معناه هناك معنى آخر ذكره ابن القيم في تفسير الظل لما خلق الله السماء قبة ألقت السماء ظلها على الأرض ولم تكن الأرض متحية الله ما كان والأرض بعد ذلك دحاها لم تكن متحية فكان الظل ظل السماء سقط على الأرض لكنه بعد أن دح الأرض جعل الظل متحرك لماذا؟ لأن في حركة الظل وقبضه ثم الآية عجيبة قال ثم قبضناه إلينا قبضي يسيرا الظل حدوثه وزواله يكون بالتدريج يعني الظل ده ما بيجي كده وبيمشي والناس ما بيحسوا به وذلك لتكتمل منافعهم ولتتحقق مصالحهم وأعظم دليل على ظل الشمس ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، فلولا الشمس لما كانت هناك ظل أصل الظل من شنو الظل من وجود ساتر مع وجود الشمس فهذا الساتر يمنع وقوع ضوء الشمس فيحصل الظل فبالتالي قوله هنا في هذه المسألة واضحة لكن هنالك معنى إيماني المعنى الإيماني أن هذه آية من آيات الله الدالة على عظيم قدرته وعلى بديع صنعه صح؟ وكمال حكمته فبالظل وقبضه القبض ليسير التدريج ينتفع الشجر والحجر والحيوان تخيل الضوء دقاعد طوالك هيصى شنو فتتعطى المصالح النبات ده ما بقوم لأنه يحتاج إلى شنو إلى شمس وشمس طوالي الشمس الدائمه تحرق النبات أيضا وتحرق الإنسان فلذلك قال ألم تر إلى ربك كيف مد الظل وفي مد الظل دلالة على عظمته وفي قبضه دلالة على عظمته ثم قبضناه إلينا قبضي يسيرا فابن القيم يختلف مع الهروي في استدلاله بالآية ويبدأ الحديث عن الآية بأنها لا علاقة لها بمنازل إياك نعبد وإياك نستعين في منزل اسم القبض سوف نتعرف عليها بعد قليل لكن الاستدلال بالآية ليس في في محله القبض الذي سببه الخوف إذا خاف العبد قبض. حصل له نوع قباض وهو الاحجام عن المعاصي هذا قبض منزلة القبض اطلاع العبد على الوعيد ثم احجامه عن عن المعاصي قبض منها واحد يقول نفس ما له آ الموضوع ده نفس من منه فدا القبض البص ما يحصل للعابد من النشوة بطعم ليس شنو البص لكن ابن القيم لا ينكر منزلة القبض بهذا المعنى ولكنه ينكر شنو؟ الاستدلال بالآية في هذا الباب فهو يقول إما القبض الذي يحصل كل يوم للظل هذا معنى الآية أو القبض الذي حصل للظل أول ما كان الظل موجود يعني أول ما خلق الله الدنيا الأرض كلها مظلمة مظلم يعني مظللة فيها الظل فربنا لو خلاه كده الناس ما كان يعرفوا حاجة لكن خلى الظل يمشي وشنو؟ ويأتي ولم يجعله كذلك من ذلك الإخبار يقول في معنى ثالث للظل ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا يوم القيامة الظل ربنا شنو؟ يقبضها يوم القيامة يقبض كيف؟ يعدم أسبابها لأن الله جعل للظل أسبابها فبإعدام أسبابها ينعدم كما انه دل على انشائها أو ذكر بانشائها بالشمس ويوم القيامه ما في شنو ما في شنو ما في الشمس كويس والاجرام سوف تزول الاجرام التي تعمل الظل سبب في الظل حتروح يعني الظل بيعمل شنو الحيطه بتاع الظل الحيطه بتاع ما الظل كيف الحيطه بتاع ما الظل يقول لك في ظل شنو في ظل الحيطه في شمس وفي ظل الظل ده ظل شنو أه؟ ضوض الحيطة زول بيجي في الشمس يقول لا لا امشي على الظل العمل الظل ده شنو هنا الحيطة يوم الغير ما في حيطة ما في حيطة في جبل ما في جبل وهكذا طيب فبالتالي هذا معنى الكلام طيب لكن الهروي ليس بالرجل العادي الهروي قال كلام عجيب في استدلاله بالآية قال شنو الهروي كده اسمع كلام ده لانه كلام ده كلام عالي الهروي قال الذي مد ظل التكوين على الخليقة مدا طويلة ثم جعل شمس التمكين لصفوته عليه دليلا ثم قبض ظل التفريقة عنهم إليه قفضا يسيرا ده كلام من ما فهمتوا حاجة؟ المكان ده واضح الشيء واضح ده الشمس حسن ما في الشمس طيب الكلام كالاتي يقول المكونات التي كونها الله جلا وعلا وأوجدها كلها بمسابة الظل أنا وإنت والدنيا والبحار والجبال والوحوش والغابات بمسابة الظل ليه؟ لأنها قابلة للزوالك الظل تزور بجنب في حاجة بتتأبد إذا هي كشنو؟ عليك أن الحراوي ده ما زول فاهم قال شنو؟ استعارة دي الاستعارة لغة دي اسمها الاستعارة قال الهروي لكن ابن قيم ذاته لما انتهى كلامه كده دخل برضه ما دخل طوالي لكن دخل بفهم قال شنو الهرب يقشنو قال التكوين على الخليقة مادة طويلة يعني مما خلق الدنيا لحد القيامة يمشي ناس يجو لكن كلهم كظل الخليقة كشنو ياخد الدنيا كظل إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وترك يا إخواننا الكلام ده كله في الظل السج واللج ده كله في الظل راي شنو في ناس الظل ده ولا يجب خبر يعني حسن السقف ده ظل بيضل لمنها صح ولا ما كده صح حسن السقف ده لو ما كان فيه الشمس إذا في معناه في شنو ما في ظل فبالتالي ده الكلام كله في الظل فماذا قال قال مدد ثم جعل شمس التكوين شمس التكوين هي التوحيد يعني ربنا خلق الخليجة وخلاهم كالظل والظل ده جاب لي شنو طلع له شمس الشمس ده هي شنو؟ شرائعه وأحكامه ونظامه وتوحيده جعل هذا شمس التكوين شمس التكوين لصفوته دليل كل إنسان من المصطفين الأخيار التوحيد دليله إلى الله الكلمة صح ولا ما صح؟ ها؟ التوحيد دليلك شنو؟ تمشي لا تمشي لله بلا توحيد ما تمشي لله بلا توحيد أن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فبالتالي هذه شمس التكوين ثم قبض ظل التفريقة عنهم قبضا يسير بمعنى الكائنات اخواننا كالظل ليه لا يتحرك الظل إلا بيشنو بحركة صاحبه في عربية واقفة عند الظل كان مشت المحل الكامل في فيها العربية إذا في شمس بتبقى شنو الظل بيمشي معاه أنت ذاتك واقف كده عندك الظل بالنسبة الظل والشمس وكذا هذه عند المؤمنين عندها عبره لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام والحديث في السلسلة الصحيحه إن الله يحب الذين يتابعون الظل والشمس إن الله يحب شنو؟ الذين يتابعون شنو؟ الظل وشنو؟ والشمس لمعرفة مواقيت طاعته أنت الحديث دائم كنت تكون ما صح؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم سمعتبه ولا ما ده حديث نبوي قال لك الناس يقول لك الضوء وصل وين لانه صلى على الضوء يا أخي الظهر اذا صار ظل الشخص والشيشن مثله والعصر اذا صار مثلي الناس بالرمو العصر خش ما خش دار صلي ده الله بتحبه بيتابع الشمس غابت ما غابت عشان يصلي لانه لما تقول لسه ما غابت ما يجوزك تصلي اللي بعد ما بغيب. يقعد يعاين غابت ولا ما غابت وبعدين غابت عشان يفطر اذا كان صايم صح صح المصح وهكذا ربنا بيحب الناس الذين يتابعون هذه المسألة فقال هنا رحمه الله تعالى الظل لا يتحرك إلا بصاحبه وكذلك الإنسان لا يتحرك إلا بربه هو الذي يحركك ويدبرك ويصرفك ويسير أمرك جل وعلا طيب قبضهم عن, عن, عن, عن شنو قال ثم قبض ظل التفرقة التفرقة أن يتشعب القلب في أودية شتى فينصرف عن ربه أو أن يكون نصيب ربك من قلبك شيئا يسير لأن قلبك تفرق في أودية الدنيا وشعابها إذا طلعت شمس التمكين شمس شنو؟ التمكين اللي هو التوحيد على ظل التكوين المك... أيز المكون التكوين المكونات قبضت ظله قبض تفرقته على ربي قبض يسير فيظل وقد جمع قلبه على الله جل وعلا وتفصيل ذلك في الآتي طيب ركزوا معي يقول الهروي القبض في هذا الباب اسم يشار به إلى مقام الضنائم إلى مقام شنو الضنائم الذين ادخرهم الحق اصطناعا لنفسه بالراحة بالراحة طيب انتو ظل التكوين وشمس التمكين فيه ولا ما فيه ظل التكوين الكون ده كله ظل ظل لأنه شنو سريع الانقضاء زائل لا يستغني بنفسه إنما معتمد على شنو على غيره والكون كله قائم بالله جل وعلا والذي يساعد العبد المكون كالظل الزائل يساعده على السير إلى ربه شمس شنو التمكين وشمس التمكين علوم ومعارف وحقائق التوحيد واضحة نشوف الكلام ده يقول ابن القيم القبض نوعاني قبض أحوال وقبض حقائق بالراحة القبض شنو ها؟ القبض نوعاني قبض أحوال وقبض شنو حقائق قبض الأحوال هو قبض البدايات تأيزوا دار يبدأ التوبة دار يبدأ الطريق بيحصل له نوع قبض سوف تعرفه بعد قليل يا السلام بدينا نخش في الموضوع طوالي قبض الاحوال اما بسبب واما بغير سبب قبض شنو؟, شنو الاحوال نحن الان حك الكلام عن قبض شنو الأحوال بعد شويه عن قبض الحقائق قبض الاحوال اما بشنو بسبب واما بغير سبب ما هو سبب القبض اما تذكر ذنب من الذنوب اي مؤمن يكون عامل ذنب وخلاص تاب واستقام وتمام لما يذكر الذنب يحصل شنو نوع انقباض وهذه علامة إيمان انقباض المؤمن إذا تذكر ذنبا ماضيا انقبض إذ أنه يتذكر كيف تجرأ على ربه وارتكب الذنب فيتألم لذلك ألما شديدا يعتصر فؤاده واضح إما لتذكره شنو ذنب. أو لطفريط ما أذنب لكن فرط أو جفوة أو لبعد عن الله أو نحو ذلك مما يجعل القلب شنو ينقبض المؤمن ينقبض في هذه الأمور شوف أي انسان. إذا تاب من ذنب اسمع كم استركز معي أي إنسان مسلم تاب من ذنب ثم تذكره واستلذ به لم يتب من الذنب إذ أن التوبة لا تعني مفارقة الذنب التوبة معناه استخلصنا الذنب التوبة أن تترك الذنب معترفا ومقتنعا ونادما لماذا لان بعض الناس يفارق الذنب ليس توبه لعدم مقدرته على الذنب رايح شنو في الكلام ده؟ أه؟ دا داير يشرب خمره لكن القاوين وعشان يلقاها في الزمن ده داير لا شنو كواسه شديده يقول لك يحلل ايام زمان ده تاب ده تاب ده؟ والله حبت تتبع ما عنده ياخي من شروطها الندم على ما فات انت بتقول لي يحلل ايام زمان والله هدر قررر اللي لنا نقررر من زمن النمير ذاته نحن ما كسبنا عافية يقول لك ده تابدأ؟ ما تبدأ؟ فبالتالي فارق في ذوال فارق الذنب بيحبه لكن شايفه ما قادر على الذنب ذاته ما عنده قدره وبعدين المسألة دي ما لايقه اجتماعيا وشكله ما دار يعمل الذنب ده ما عنده توبة التوبة, التوبة أشكد كل من تاب من ذنب وتذكره واستلذ به لم يتب إنما تاب من تذكر الذنب فإيشنوا؟ فانقبض ذا الانقباض المفيد اسمه الانقباض شنو؟ قبض الأحوال في قبض للأحوال لا يعرف له السبب يهجم على القلب هجوما ولا يقدر على التخلص منه فإذا هو القبض المشار إليه في منزلة القبض فالقبض والبسط لأن المنزل التي بعد القبض هي شنو؟ البسط القبض والبسط حالتان للقلب لا ينفك القلب عنهما لذلك كان أبو القاسم الجنيد رحمه الله يقول القبض والبسط سببهما الخوف والرجاء ده اختصر شنو الطريق فالرجاء يبسط إلى الطاعة والخوف يقبض عن المعصية ده كلام متين وجميل ابن القيم قال ابن القيم ده إن ميزة موسوعة دائما العالم لمن يبقى يكون عنده متفتح ويكون ملم بيكون جيد قوس ف جيد يعرف يعرف يا اخي يعرف الحاط شنو يعرف بيدور شنو يتعرف على المصطلحات عشان ما ياكله عقله يضحكوا عليه يقول لك ده مولانا شنو مولانا ساكت ساكت شنو يعني ساكت ما بيتكلم ولا شنو يقول لك ده مولانا شنو ساكت دين ده مولانا ساكت ساكت شنو يعني والله بيقول لك كده فبالتالي على أجل قيم موسوعة قال جاء الحاجات أضافة قال إما قبض تأديب وإما قبض تهذيب وإما قبض جمع وإما قبض تفريق ده قبض الأحوال قبض التأديب أن يكون عقوبة على غفلة أو على خاطرة سوء أو فكرة رديئه ده قبض شنو التأديب يعني قبض ربنا يجيب لك عشان أنت عملت حاجة يأدبك بيو يحصل لك قبض تحس نفسك مقلق تحس نفسك في ناس كده مطيب كويس؟ في ولا ما في وده في الغرب كثير جدا في الغرب الناس مقلقين قالك الواحد تقومه قالك ما قادر روم يتقلب ده عند المؤمنين لسبب من الأسباب القبض الثاني في كلام راقي جدا هنا يا اخوان القبض الثاني هو قبض تهذيب يحصل ده ما قبض تأديب انت عملت حاجة ورب ده شنو ها؟ يأدبك زي شنو مثال بسيط جدا لو أن شخصا عصى الله ثم أقيمت الصلاة ووقف لن يستطيع أن يصلي لله بقلب خاشع يستطيع عمل معصية والصلاة قاموها يتوضى وصلى لا بد أن يحصل فيه شؤم لهذه المعصية فبالتالي هذا قبض يرد تاديبا أما القبض الذي يرد تهذيبا يريد الله أن يرفع مقامك لكن لن يرفع مقامك إلا بقبض عابر لتستعيد قواك الفكرية والروحية بعد القبض بما كنت أفضل من الذي قبله فهذا القبض أقرب إلى التنبيه من الله له طيب زي شنو أسمع الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا أوحى له صح الوحي ما هي الوحي ده حاجة ما لا ما سهلة بدلين شنو أول ما ربنا جاب لي الوحي جبريل جاو ضماو ضماو حتى جهد تعب شديد، نفسه قرب الكتب فكوه ده اسمه الغت والغط الغت بالتاء والغط بالطاء الغت يقول لك يعني غمت يعني والغط غطاه غطى غط الشيء يعني عمل ضماه شديد الضمه دي غطاه والغت داسه شديد لحد ما جهد فكوا قال له اقرأ قال ما انا بقاري تاني ضماه وقال لي ما وقال لي اقرأ قال ما أنا بقارئ في التالي تضماه وفكاه وقال لي اقرأ باسم ربك الذي خلق وبعد ذلك الوحي وبعده وقف الوحي ستة شهور صح انقطع كل دنوع قبض ليعده إلى ما هو أفضل مما كان عليه قبل القبض وليتحمل المسؤولية اخواننا كان صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي في الليله الشاتية فيرفض عرقا يعرض عرض جسمودي شر العرق الناس بردانين تحت البطاطين الجزيره العربيه ما منطقه صحراويه ناشفة بريده ناشف في البرد هو يعرق لما يجناس دلوحي انت قالوا هيا ما في حياه هنا السلوك الى الله ليس بالامر الهين هكذا فبالتالي يقول شوف الكلام ده. والله يا اخوانا دي القيم دا عجيب دي قاعده اسمع القاعده دي واستفيد منا في حياتك الدنيويه المعاشيه وفي حياتك الاخرويه استفيد منا قاشروا قال وقد جرت سنة الله سبحانه وتعالى والله كلام مفيد سديد وقد جرت سنة الله تعالى أن هذه الأمور النافعة المحبوبة للنفس إنما تنالها بضدها. إنما تنالها بشنو؟ بضدها يعني الأمور النافعة المحبوبة تدخل إليها من أبواب اضدادها مثل إذا أردت الفرج فلا بد من شدة قبله، فتدخل الفرج عبر بوابة شنو؟ الشدة، وإذا أردت العافية تدخل العافية ببوابة البلاء، وإذا أردت الأمن فبعد الخوف، وإلا ما لما صار للأمن قيمة. أزوج بعد ما يخاف يصلح شنو؟ آمنهم من خوف كانوا خايفين وأمنوا. رفته طيب. فبالتالي ده كلام جيد وقد جرت سنة الله تعالى أن هذه الأمور النافعة المحبوبة اختذت سنة الله أن يدخل إليها بأبواب ضدها عشان ما تضايك إن مع العسر يسر بتخش اليسر كيف بشنو بالعسر والعسر مكروه لشنو للنفس. قال أما قبض الجمع فهو ما يحصل للقلب حال جمعيتي على الله من انقباضه عما سوى الله وده قبض يعني لطيف ده انقباض لما تقبل على الله اي حاجه غير الله بتعمله شنو انقباض فينقبض عن العالم لماذا لاقبال قلبه على الله فبسط قلبك على الله قبض لك قبض لقلبك عما سوى الله الكلام ده راكب عدل ولا ما راكب عدل بسط قلبك على الله شنو نوع قباض عما شنو عما سواه كلام جميل في غاية الجمال أما قبض التفرق هو القبض الذي يحصل من تفرق القلب عن الله وتعلقه بما سوى الله شوف من القيم ده عاقل كيف قال وهذا عقوبة يكفي انه عقوبة شوف أي ذل ما شغال بالله وشغال بالناس دي عقوبة ذاته اخوانا كلام راقي والله الكلام ده راقي جدا انتم فهم مش بيجيب عقوبة ربنا هو نفسه اشنو عقوبة فلو انك اشتغلت بما سوى الله وشغلك الله بالناس يعني ان الله غضب غضب عليك ولذلك لم توفق اليه وانما سلكت الى الخلق اشكد ابن عطاء الله السكندري يقول في الحكم العطائية اسمع الكلام الراقد يقول في الحكم العطائية عطاء الخلق حرمان ومنع الله إحسان الناس تودق دي عقوبة من ربنا لكن طبعا دير فهم عشان ما ينطلي واحد فيلسوف نحن المسجد ده معانا فلاسفة كتر كبار كبر ما دير أقولك إنت أخليت لي إنت المنظراتية ذاته أنا ما دير أقول ذاته يوريك عشان ما ينطلي واحد سهي قال شنو الناس تودق واحد جاء بك مساعدة رسلوا الله إنت كان بقيت تتلقف مساعدته وكتسرف إليها وتنتظرها وتنشغل بها هو بديك وهذا نوع حرمان لأنه يغرقك في إبعادك عن الله ولما في ذلك من الذلة والمهانة ومنع الله إحسان أم لك هذا إحسان لك لأنه حجب عنك عطاءه لما يعلم في الغيب عنك فلو أعطاك لكان هلاكا لك فحجبه ومنعه لك احسان ورحمه بك منه سبحانه وتعالى صح ولا ما صح كلامه لطيف جدا فقال عطاء الخلق حرمان لانه في النهاية سيجعلك تتعلق بهم وباعطياتهم وكل ما تكون عفيف عن عطيات الناس واليد العليا خير من شنو من الاسفلى والله يا اخواننا زي ما قلت لكم في الجمعه والله انا في حاجه مؤلماني الم شديد يعني ما مرات أمشي أرجوك في السرير بل ليلة ذكرة ألبش في السودان الشحادين والله المسألة دي ما ألم طبعا أنت بيخد نفسك محله تقول أنا ممكن تمر بيض ظروف اميديا دي او اقف قدام الناس في الجامع وأحكي لهم ظروف كده وكده مع إدراكك بأن بعضهم ولا أقول كلهم بغير مصداقيه والله حتى صرنا لا نميز بين الصادق والكاذب حتى صار بعض الإخوة يقول لي أمتنب عن الصدقة ولو وجدت موضعها الذي أقر به لوضعتها فيه لكنني أخشى أن يكون هذا كذابا ومحتالا وإذا أعطيته سأفسده لأنه سيستحلي عطاء المال بغير جهد فسوف يذهب لغيري وغيري وربما في كل مرة يروي حكايه مختلفه أو يكرر نفس الحكايه صح ولا ما صح فبالتالي والله بتألم ألم فهم أقول يعني نعم ممكن الزور يسأل الناس وزي ما قال الرسول يعني لا تحد المساله الا ل ثلاث ذي فقر مدقع او ذي غرم مفزع او ذي دم موجع يعني زول على ودي وزول تعبان دك الدرجه ممكن يشحط كويس وشخص اخر عليه دين كبير دين كبير طيب اقول هنا يقول ابن القيم أما قبض الحقائق قبض شنو الفات قبض شنو الأحوال إما تهذيب وإما تأديب وإما قبض جمع وإما قبض تفرق أو تفريقة أو تفرقة وقبض الحقائق نتكلم عن قبض الحقائق شوية طيب قبض الحقائق قبض القلب عن غير الله مش انقباض الإنسان في نفسه لجفوة أو لغفلة يجدها لا قبض القلب عما سوى الله تقبض قلبك من الناس ودي اذ قال فيها كلام راقي جدا يعني الاثنين في, في, في القبض قال كلاما لطيفا نافعا ان شاء الله طيب قال شنو بيجي اشرح الكلام نرجع لكلام الهروي قال لو جبين تذكروا قال اسم القبض في هذا الباب اسم ده قبض شنو الاحوال ولا الحقائق الاحوال دي حاجة بجد يخوانا واحد القبل لا سبب منقبض في ذول يكون دال يعمل موضوع ويستخير يقول لك نجيت نفسي شنو؟ مقبوض من الموضوع ده. نفسي أبته ده قبض بتاع أحوال مرت عليك حالة إما حالة إيمانية إما حالة عكسه الحالة الإيمانية بتوديك لقبض معين والحالة تحت المعاصي بتوديك لقبض معين خليك مقبوض عن الله وعن نفسك وزخجام من روحك يا ربنا قال عن الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض وضاقت عليهم انفسهم تكرم عجيب ده وضاقت عليهم انفسهم ياخذ ذول روحهم طايقه هسه راح يقول لك لكن ديل في شنو ديل نحن روحهم ما طايقه لانه مفلس اول مره لديه مشاكل او مزرزراو او عنده مشكله مع زول اما الثلاثه الذين خلفوا لغضبي لغضب الله ولخوف من غضب الله ولغضب رسول الله منهم ضاقت عليه أنفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه اخي السلام والله يا اخواننا ده زول الفعل اللي بينفع معه ياخذ الثلاثة الذين خلفوا مرارة ابن الربيع كويس العوفي لأنه ابن سالم ابن عوف وهلال ابن أمية الواقفي كويس وقعد ابن مالك هؤلاء الثلاثة واحد فيهم زوجته طائر كبير في السن شو الكلام ده كيف الرسول أمر الناس يعتزلون السلام الله ما يدوم وما يردوا عليهم السلام ثلاثة خمسين يوم واحد فيهم كويس مرارة أو هلال حجوز في سنه وأمر النساء يخلون يمشوا المرض خلوا لا يروا تمشي المرض تمشي براه بس يا أخي كعبي بذات. رضي الله عنه كان يطلع سقف البيت فوق البيت ما شايله يطلع فوق في السقف البيت فاضي ما يطلع فوق في السقف في بتاع البيت ذهبت زوجته مرارة أو هلال ما ضابط الآن ذهبت إلى النبي سلم قالت انك أمرت أنا أن نعتزل أزواجنا الذين سميتموهم وإن زوجي سنه كبيرة ومتعب ولا يجد من يخدمه فإني أستأذنك في أن أخدمه فقال لها افعلي ولكن لا يقربنك لا يقربنك ما يصلك كزوج ما يصلك قالت إنه شيخ كبير والله لم يرق دمعه منذ أن قلتم هذا دموع ما وقفت لحظة خمسين يوم دموع ما وقفت مؤمن لما مؤمن مؤمن, لما مؤمن مش مؤمن داء ربنا جافق آية مرارة وهلال وكعب ما مؤمنين ساكن صادقين لذلك لما قال ثم تعب عليهم ليتوبوا قال بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين لأنه لو جابوا أي عذر الرسول كان قال لهم استغفر لهم وقال لهم لكن كان دينه ننتهى قال والله نقول الحق والله قعدنا ما عندنا أي عذر قروشنا في وعندنا بنركب الدواب بنركبها وعندنا زاد وعندنا أي حاجة أمام مشينا فده قبض عجيب قبض يكون بقبض بق... تاديب وقبض شنو وتهذيب وقبض احوال يحصل لك وتقلبات ولذلك قال ابن القيم بعض القبض بسبب كالجفوه والغفله والبعد عن الله والمعصيه والذنب وتذكره ولكن بعض القبض قبض حقائق هذا ليس انقباض نفسك من شيء انقباض نفسك عن العالم وهذا لا يكون إلا لمن عرف الله وصدق الله عز وجل يا سلام قبض شنو قبض الحقائق جام قال على شنو اسم يشار إلى مقام الضناء الضناء دير شنو الضن اللي هو البخل يقول لك ظن بالشيء يعني شنو أه؟ بخل به وأمسكه لا تضنوا يعني شنو ما تمسكه فالكلام فد... دير معناه شنو تركز معي والله الكلام ده كلام رفيع رفيع شديد ما شاء الله قال شنو قال قبض قلبك عن غير الله لا يكون إلا لمن رفعه الله فوق هذا المقام شوف الكلام السامي هذا. لأن الله طلع على قلبك أسمع الكلام أي زول قبض قلبه عن, عن الكون كله وأبقى قلبه لله هذا لم يصل إلى هذه المرحلة إلا بعد أن ضمن الله به عن غيره إلا بعد أن شنوه أن ضمن الله به يعني الذين قبضوا عن الدنيا قبضت قلوبهم هنا ابن القيم حاجب لك كلام لطيف جدا القبض من الدنيا مش تمشي تخش لك في غار وتقول لا ناس وبس انا اكل عندي عندي ارعبيها في الخلته اشرب اللبنة وشنو وانو وهناك ابو الله ما داير لي علاقه معزول والخلق خلقتنا الناس ما داير اشوفها خلقتكم دي ما داير اشوفها ده دا ما دين ده عجز ده ده شنو حكي كما سيو لكن دي ابدا ناي شنو بعض الناس لصفاء قلبه مع الله اطلع الله عليهم فضن بهم واصطنعهم لنفسه فأصبح قبضهم عن كل الناس إلا سواه يخوان الكلام ده وقع عليكم ولا ما وقع شوف الكلام بتاع الهروي الهروي ذاته يعني لطيف يشار به إلى مقام الضنائن الذين ادخرهم الحق اصطناعا لنفسه قال تعالى لموسى واصطنعتك لنفسي بمعنى اخترتك بالإحسان إليك، فاختيار الله لموسى ليس لموسى فيه يد، إنما هو محد اختيار من الله لإقامة حجتي فكلم أو, أو فكلم عبادي عني لاني استفيتوا لنفسي، إذا استفاك الله لنفسه فكلم العباد عن الله جزاء مصطفاك لنفسه، عرفهم بالله. وبين لهم الطريق والسبيل واصطنعتك لنفسي طيب المقصود أن الرب سبحانه وتعالى حال بين هؤلاء وبين الذين ظن بهم أن يتعلقوا بالخلق وصرف قلوبهم وهممهم وعذائمهم شنو إليه أي ذا كابتا المسألة قال ابن القيم والمقصود أن الرب جل وعلا سبحانه حال بين هؤلاء الضنائن الضناء ندير اللي ادخره ربنا حال بينهم وبين التعلق بالخلق بصرف قلوبهم وهممهم واراداتهم اليه سبحانه يعني انت كان جيت مع الله بيكون ربنا هو اللي وصلك دي لانك من الخواص عنده كان اشرح ولا كفايه أه؟ واضح طيب داير ادخل حاجه من من نفسك ده شويه كويس سبب القبض والبسط شنو يعني الاسباب التي تجعل القبضة والبسط المنع والعطاء المنع والعطاء او الخوف والرجاء المنع كان ربنا منعك بيحصل لك انقباض وكان اعطاك شنو بيصير شنو انبساط حتى في الدنيا زول الله دغروش كتيرة ممكن يعمل شنو تبسط معه لكن هؤلاء ممكور بهم ناس الله عندهم اموال طبعا عندهم شقق يجيبوا البنات ويلعبوا القمارس ويجيبوا أرقى أنواع الخمور ليس العرقي يجيبوا الخمرة الججة ويوم الجمعة الناس في صلاة الجمعة هم قاعدين لا يصلي جمعة لا يصلي جماعة العيد ده. العيد ما يمشي عليه تخيل النوع ده شو دم ممكور به ليه الله داو. أعطاه. اعطاه لكن هذا كان سببا في انبساط محرم في زول زي مفلس لا بيقدر يخل شقة. لا بيقدر يلعب قمار، لا بيقدر يجيب بنادر العربات لا بيقدر يعمل ده يقول لك الله كان الداني أنا بس بعمل زي ناس فلان دي قال لكم في الوزر شنو سواء يا أخي وقت تقول الله داني، تعمل حاجات زي دي تعمل حاجات خويت والله كلمت شو بأن المنع والعطاء ربنا يديهم يرصد لهم فبدلا من شكره يحاربون الله بنعمه يقول لي لا كويس قل لي شنو قل لي لا يحاربون الله بشنو العافيه دالهم منو الصحه القوه الوسيم الوجيه اللدى الوسام والوجاه منو ربنا القروش المحل والمأوى الكده يحاربون الله بدلا من شكره يحاربون الله جل وعلا بشنو بنعمه ده انبساط بعدين في نوع ما بيعمل حرام لكن بيتوسع في المباحات انت عارف السؤال انو نشوف فقط واحد يقول ليك الليلة أنا ما طالع من البيت. فيشنو يقول ليك جبت المهندس بتعلى الحديقة قال يقص قص الحديقة قال يقص قص شنو ياخد الناس ما لاقيه تأكل تقص في الحدي الحديقة, حديقة يقول في الحديقة, في الحديقة؟ فهم شنو يقول لك بقص في الحديقة قال آه تقص قص في الحديقة يتأذى معناك فهم ولا شنو وهمن قال يقص قص قال يقص في الحديقة قال ويعايم ياخد حتى لو ما حرام يقولوا الهروي وهم على ثلاث فرق دل منه؟ أصحابه شنو؟ أخوانا ركزوا الجاية دي الثلاثة فرق دي الخلاصة وسأختصرها لكم اختصارا بإذن الله تعالى مفيدا قال فرقة قبضهم إليه منو القبضهم؟ ربنا سبحانه وتعالى لأنه قال واصطنعتك لنفسي قبضهم إليه قبض التوقي ممكن التوقي بدل القاف تكون نقطة واحدة يقبل شنو؟ ها؟ التوفي وبرضه صحيحة ذلك يعني ابن القيم قال نحن الجناة مكتوبة كده قال احتمال تكون التوقي من الوقاية يعني وقاهم عن الناس والتوفي وفاهم وفى الشيء يعني اكمله ودي معنا اكد باختصار فرقه التوفي والتوقي اي وقاهم والتوفي الموافاه يقول لك وافينيهم كده وادركته الوفاه وتوفي فلان يعني اكتمل اجله التوفي العطاء مع الزياده يقول لك وفاني اداني حدو شنو وزياده طيب هنا قال شنو قال فضن بهم عن اعين العالمين ركزوا معي ركزوا شنو معي عن اعين العالمين دين اخوانا لاحظ الفرق كم ثلاثه فرق الاولى بن بهم ووقاهم عن اعين العالمين ودليات الذين قبضوا عن العالم وانقبضوا عن العالم بابدانهم وقلوبهم اي الذين اعتزلوا المجتمع ليس بشعورهم فقط حتى اعتزلوا المجتمع بابدانهم ابن القيم قال الكلام ده ده تحقيق وكلامه صحيح لانه قبض الزول انقباض الزول عن الناس ما من الدين قال حيستح الناس منه فإن كان ما يتفح هنا ويجعلنا له نورا يمشي يمشي به وين في الناس يكون مع الناس يعني طيب فابن القيم قال شنو قال العزل عن الناس إنما تكون في وقت فساد الزمان مع عدم المقدرة على الإصلاح كقوله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير ما للمرء غنما يتبع به شعف الجبال ومواقع القطر لكن قال هذا لا يكون في كل حال ابن القيم كلامه صح, صح؟ أصلح كلام ابن القيم ليه؟ المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم أشكد ابن القيم قال شون قال والعزلة قد تجب في وقت وقد تستحب في وقت وقد تباح في وقت وقد تكره في وقت وقد تحرم في وقت يعني العزلة تمر عليها الأحكام التكليفيه شنو الشنو الخمس واضح ولا لا واضح طيب جميل ده كلام جيد دي الفرقة الاولى الأولى مالهم قبضوا عن العالم بأبدانهم ووجدانهم لا مع الناس بقلوب ولا مع الناس بشنو أجسامهم يقول لك أنا أبعدني من الناس ما دار يعيش في مجتمع فيه فساد وهل بعث الرسل الا في المجتمعات الفاسده المنحرفه ليصلحوها وهذا من افضل الجهاد واعلاه فرقه ذياته الثانيه وفرقه قبضهم بسترهم في لباس التلبيس واسبل عليهم اكله الرسوم فاخفاهم عن عيون العالم يا سلام الكلام ده جميل خلاص جميل ليه أول حاجة أكلة دي شنو أكلة دي معنا شنو عارفيننا أكلة دي الغطى اللي بخدتو بي فوق السرير أقرب للناموسية زي شنو الناموسية تعرفوها بخدتها في السرير في أربع أركان وزول بيخش شنو جواها ممكن نشوف لكن ما بخل البعوض شنو يجي في الغالب من البعوض والحاجات زي دي قال ربنا ستروا بلباس التلبيس لباس التلبيس شنو لباس التلبيس أجر عليهم نعم الدنيا أجر عليهم شنو؟ يا أخوان نركز معي أجر عليهم شنو؟ نعم الدنيا وأعطاهم في قلوبهم وأرواحهم الحقائق والإيمان واليقين القاطع فمن نظر إلى ظاهرهم لبس عليه وظنهم أنهم ليسوا من أهل الآخرة والحقائق والدين فالدنيا تجري في قلوبهم والعلوم والمعارف في قلوبهم الدنيا تجري في أيديهم والقلوب والمعارف في قلوبهم يا السلام. دي ازاي ربنا دخلهم وقام جاب ما قال شوف الكلام اللطيف ده سترهم في لباس التلبيس وأسبل عليهم أكلة الرسوم أكلة الرسوم الرسوم الحاجات الظاهره الاكل والشراب والنعم راكب احسن عربيه وساكن احسن بيت واموره تمام وقروش كثيره انت تشوفه تقول ده ما من ناس الله ده ما من ناس الاخره دي الدنيا ويكون زول آخر مية المية من أين جاءك التلبس؟ من أن الله أسبل عليهم أكلة ناموسية الرسوم ومن هنا جاء التلبس فأخفاهم عن عيون العالم أنا حقوم أقول لك الكلام دي بصورة أوجع عليه فهم مع الناس بالظواهر وحقائقهم وما في قلوبهم من الصفاء والنقاء واليقين والثقة في الله لا يعلمه إلا الله ولذلك التبس على الناس حالهم فأقول كما قال ابن القيم هم مع الناس بأبدانهم وهم بين الرفيق الأعلى بقلوبهم وده أجل حاجة ده كيف واحد تانية الفرقة الثالثة أجلى من دين دين أجلى من شنو من الفاتزول قال أنا ما دار مشاكل والناس كرهون وغير ما يختابوا لك وغير ما يسمعوا كلام فارغ وغير ما تشوف بعينك معاصي وغير ما تسمع بأضانك ما في فايدة أخيرة زول يعتزل الناس واحد قاعد مع الناس يتكلموا لما نجي في الفارغ زين ما بيسمع يكون قلبه شغال مع ربنا لكن يواصل الناس ويدي والدنيا جارية في يده وينصحهم ويقومون ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقوم المعضياج ويجاهد في سبيل الله بسيفه ولسانه بسنانه ولسانه وجنانه وهكذا طيب قال أكلة الرسوم دي شنو لأنهم يشربون كما يشرب الناس ويسكنون كما يسكن الناس ويمشون باعهم في الأسواق ويعانون معهم الأسباب يجيب في الصف يشير الطهرية مع الناس يقول لك الزوء ده الدنيا هو ما كائس الدنيا هو كائس العفة وعنده فهم طيب الفرقه شنو آه؟ الثالثة دير كمان فرقة عجيبة قال وفرقة قبضهم منهم إليه فصافاهم مصافات سر فظن بهم عليهم ديت قبضهم حتى عن انفسهم ولم يسترهم عن الناس انما سترهم عن انفسهم يا اخي ده الشده دي ثلاثه اذكر اذكر شان ما تنسى فرقه قبضهم عن العالم فاعتزلوا بابدانهم ووجدانهم وفرقه قبضهم بوجدانهم فهم معه دائما ولبس حالهم على الناس بما ظهر من ظاهرهم من النعيم وفي قلوبهم من النعيم والتقوى اجل وفرقة سترهم حتى عن أنفسهم ايوا هم أقرب إلى هذا الكهف لما يعجزوا يعني حس في زمننا ده الدين قائم والمساجد قائمة والخير متاح صح وفي مدافع بين الشر وشنو لو زول واحد من هذا الخير مشى ده بكون معمل كويس لكن ديليات الذين اعتزلوا بأبدانهم لما يجب عليهم شنو الاعتزال او يستحب في حقهم عند فساد العالم والزمان وذلك كحال أهل الكهف ودل ظن الله بهم عن الناس بأبدانهم والتانين ما ظن بهم عن الناس بشنو بقلوبهم هؤلاء سترهم عن أنفسهم طيب انا حقوم اوريك فهمي فهمي البسيط المساله دي لأن في كلام كثير فصافهم مصافات سر فظن بهم عليهم بمعنى شنو بيكونوا في أعلى المقامات الإيمانية ركز معاي في أعلى شنو؟ المقامات الإيمانية ضن بهم وسترهم عن رؤية المقامات الإيمانية فلم يشتغلوا بالمقام الإيماني الذي هم فيه واشتغلوا بالله الذي جعلهم في هذا المقام واضح المواضح الكلام بمعنى زول في جوف الليل بيدعو, بيدعو الله ومندمج إيمانيات عالية ودموع جارية لا ينظر إلى حالته التي وفيها إنما روحه مع الله الذي أقامه في هذه المنزلة والذي رفعه إلى هذه الدرجة فبذلك ظن بهم عن أنفسهم وقبضهم عن أنفسهم فإما قبضهم عن العالم حتى بأبدانهم كحال أهل الكهف وإما قبضهم عن العالم بما يجري على أيديهم من الخير والنعم ومشاركة الناس في نعيم الدنيا مع صفاء قلوبهم وسرائرهم وإما مقام أعلى ظن بهم عن أنفسهم فستر عنهم الخواطر التي عندهم وشرور أنفسهم بل حتى ما هم فيه من مقامات إيمانية جعلهم لا يلتفتون إليها لأنهم لو التفتوا إليها انقطعوا عن الله ولو قليلا حتى يرجعوا إليه فأخذهم إليه وقبضهم إليه فظن بهم عن أنفسهم واضحة طيب نختم المنزلة أوشكت على النهاية نختم بالآتي قلت لك جبال القفض والم... وال... والبسط سببه شنو المنع وشنو والعطاء السلف قالوا شنو قالوا ربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك صح صح يعني ربنا ده عنده تصريف وكدبير حكيم ربما يكون أداك وده منع لأنه يديك ما يهلكك افضل أفضل يا تو عليه. وربما منعك ويكون بمنعه قد أعطاك رفعك الدرجات العالية وصرف عنك الشرور والآثام لذلك قال السلب شنو قالوا من فتح له وذي يا أخواننا مسألة مهم ما الدنيا قال كيف نزل ولا ما نزل والسيخ أنت في الدنيا جاي طبي. كويس والله زول يقول لي أفتح مطعم يخسر معي أعمل مغلق في النهاية قال لي بيجي تبيعي شكرا ما في حاجة نافعة قال. أي حاجة يمشي إلقاه الدنيا الجاي يشوف الفهم ده كيف انت تشتغل، تأخذ بالأسباب أهم شيء ما تكبر عاطل لكن قال شنو؟ متى فتح لك باب الفهم في المنع ركز. متى فتح لك شنو باب الفهم في شنو عاد المنع هو عين العطاء صح لو ربنا فتح لك في المنع إنه عنده أسباب وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا إذا فهمت المنع المنع ذاته يبقى لك عطاء تستمتع بالمنع كأنه عطاء. طيب الكلام ده كلام عجيب يا سلام يا أخي كلام كلام عجيب طيب معناه شنو قال ليك بعض السلف كان بيقول شنو يقول انما انا آلة محضه يسيرني ويضعني ربي حيث يريد بي شنو الكلام السمع ده؟ عليك الله أسمع كلام ده قال اللهم ده واحد من السلف كان يقول اللهم انا عاجزون أن ندفع ما يضرنا من حيث نعلم بما نعلم إنا عاجزون عن دفع ما شنو ما بما شنو بما نعلم من حيث شنو نعلم فتشعر بمرارة الحجارة بمرارة شنو أه؟ الحجارة يعني واحد يجي يغشك وشيقه روشك بعد شوية تتشف إنه شنو كالضاب أنت عند الله إن شاء الله مقبولة لأنه نيتك تديها لي ولي الله لكن كان لجي تطحنقه ما بتغلع منه؟ في واحد حرامي محترف إنت عارف عمل شنو؟ ساق واحد بتاع تاكسي حانبيه ومشاب الدنيا كلها يمشي كل محل يغش الناس ويشيل القرش في النهاية ويدك سبحان الله والحمد لله ويتكلم في الدين ما بتاع تاكسي في النهاية وقف صلاة المغرب في الجامع قال بتاع تاكسي نصلي دخلوا سوا وخش في الصف الأول بتاع تاكسي وطلع بالباب الثاني فات عاد يعدله <تصفيق> شاكوا الناس وأكل بتاع التفسير جاء <تصفيق> بتاع التفسير يستكنينا بلنا نعجزنا زول دغشنا يا خيب انت بتكون مضايضي شديد من النوع الزي ده نحن عاجزون عن دفع ما يضرنا من حيث نعلم بما نعلم قال فكيف لا نعجز عن ذلك من حيث لا نعلم بما لا نعلم في أشياء شرجائي كثير ما بتعرفه أنت ما بتعرفه وما بتعرف كيف تصده ده بتقدر عليه قالت لك الله وبتعرفه وبتقدر تصده يغشك أنت عاجز عن هذه المسألة لذلك أوكل أمرك إلى الله فأنت لا تعلم ما يضرك وما, لا ينف وما ينفعك على شنو على الحقيقة إنما الأمر أمره جل وعلا آخر كلمة قال ابن عطاء الله السكندري في الحكم العطائية يقول اذا اردت ان يكون لك عز لا يفنى دائما ماذا يفنى في ناس قتال عندهم عز لكن عز ما له يفنى كان ملك ويامر وينهى يموت يخلع عنده عز لكنه شنو فنى اذا اردت ان يكون لك عز لا يفنى لا تستعذن بما يفنى يعني مات ما تعمل لنفسك عز بما يفنى أقع العزيز من استعز بالعزيز عزه لا يفنى صح ومن استغنى بالغني لا يفقر إذا أردت عزا لا يفنى لا تستعزن بعز يفنى وهذا معنى بعض معنى القبض نكون بذلك قد وصلنا إلى نهاية منزلة القبض من منازل إياك نعبد وإياك نستعين الأزواء القادم بحول الله وقوته ومشيئته مع منزلة البص ومنزلة السكر وما بعدها من المنازل إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ولا بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته